هُوَ الَّذِي هَبَ لَكَ الْهُدَى وَالْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لِتَحْكُمَ بِهِ بَيْنَ النَّاسِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا لَّوْ يَّشَاءُ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ولا تعلمن نباهه بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص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 كُلُّ يَجْدِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ